وهي من أعظم الثنائيات التي يطرحها القرآن الكريم ولولا هذه الثنائية في شخصية المؤمن او في شخصية الأمة الإسلامية لماتت هذه الأمة لأن هذه الثنائية هي التي تحيي الأمة وهي السر في خيريتها آه كما آه ذكرنا سابقا الآية العاشرة بعد المئة من سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذن فاعلية الإيمان بالله لا قيمة للإيمان بالله بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكرنا حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص المؤمن الذي لا دين له وهو حديث غريب يعني يستحق أن نكرر هذا الحديث لندرك مدى أهمية هذه الثنائية ثنائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرسول الأكرم يقول إن الله عز وجل لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل له يا رسول الله وما المؤمن الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر طبعا تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك تداعيات كبيرة أول تداعيات هذا التعطيل تسليط الطغاة والمستكبرين والفسقة والظالمين والتحكم في أو على رقاب الناس لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم هناك العديد من الروايات الشريفة تذكر هذه الأمور بأن حينما تعطل الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي الطاغية الجبار المتكبر إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولي عليكم شراركم ثم يأتي خياركم فلا يستجاب لهم إذن ولي عليكم هنا من الذي يولي يولي الله عز وجل بحسب السنن التاريخية هنا التولية ليست تولية تشريعية ينبغي أن نفرق بين التولية التشريعية والتولية التكوينية السننية يعني بحسب سنن التاريخ بحسب طبيعة الأحداث ومسيرة الأحداث حينما تعطل الأمة الأمر بالمعروف أنه عن المنكر طبعا يأتي أكثر الأمة فسقا وفجورا ليتحكم على رقاب الأمة إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولي عليكم شراركم في رواية أخرى وَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ انظر يعني جاءت الجملة بالمبني للمعلوم وليس بالمبني للمجهول حينما نريد أن نحول الجملة من المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم ماذا نعمل؟ نعمل على المجيء بالفاعل وتحويل نائب الفاعل إلى مفعول به صحيح ولهذا حينما مثلا نقرأ في نهج البلاغة لا تترك الأمر بالمعروف آخر وصية علي بن أبي طالب عليه السلام وهو على فراش الشهادة أوصى بهذه الوصية الرائعة من جملتها لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يولى عليكم لو حولنا هذه الجملة من المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم نأتي بالفاعل ونحول نائب الفاعل وهو شراركم نحوله إلى مفعول به ماذا تصبح الجملة لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله عليكم شراركم انظر شراركم تحولت إلى شراركم وجئنا بالله عز وجل وقد يعترض البعض يقول كيف يولي الله الأشرار قلنا هذه تولية تكوينية سننية وليست تولية تشريعية ونقرأ في القرآن الكريم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك انظر الله عز وجل نسب إلى نفسه بأنه آتى النمرود الملك الذي حاج إبراهيم في ربه من هو؟ هو الطاغية النمرود القرآن يقول ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه وهو الطاغية النمرود أن آتاه الله الملك آآ هذا آآ الملك الإيتاء ليس إيتاءاً لأن الإيتاء التشريعي يستلزم الطاعة ويستلزم الخضوع لأوامره لأن الله يؤتي ملكه للأنبياء إن الله قد بعث لكم طالوت ملكة للصالحين والأولياء وليس للطاغين والطغاة والمستكبرين ولكن هناك تولية تشريعية وهناك تولية لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم خطب أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم قائلا إنما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك يعني العلماء وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرب أجلا ولم يقطعا رزقة. انظر ختام هذا الحديث الرائع وهذه الخطبة لأمير المؤمنين عليه السلام واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرب أجلا ولم يقطع رزق عديدة هي الروايات المباركة التي تشير إلى هذه المسألة مساله ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا يقطعاني من رزق كثير من الروايات بهذا بهذه الصيغه لماذا لماذا لم يقرب اجلا ولم يقطع رزقا أو لا يقربان اجلا ولا يقطعاني من الرزق لان تعطيل الأمر بالمعروف. فالنهي عن المنكر. يكون من الخوف. من الخوف على العمر. او خوف على الرزق. لأن الإنسان قد يحسب أنه. حينما يقوم بفريضة الأمر بالمعروف. وانهي عن المنكر. سوف يعني يضر في ماله. أو في بدنه. أو في نفسه. لأن الأمر بالمعروف. فالنهي عن المنكر. يزعج طبعا الطغاة ويزعج المستكبرين فيحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر كبير من هنا ورد في الرواية ان أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لماذا أفضل الجهاد لم تأتي هذه الأفضلية اعتباطا لماذا لأن أو كلمة الحق أمام سلطان جائر طبعا كلمة مكلفة أولا سلطان هو ثانيا جائر لو كان سلطانا عادلا وتقول له كلمة الحق طبعا يقول لك أحسنت ولو كان جائرا ولكن ليس بسلطان لا يمتلك قوة لا يمتلك سطوة لا يستطيع أن يضرك بشيء إذن حينما يجتمع السلطان مع الظلم والجور هنا تكون قيمة لكلمة الحق حينما يقف الإنسان المؤمن تجاه أو أمام هذا السلطان الجائر وهو يعرف عواقب هذه الوقفة قد يدفع هذه من هذه الوقفة بدمه أو بعرضه أو بماله ولهذا كان أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر من هنا ندرك لماذا تعطل هذه الفريضة في نفوسنا وفي قلوبنا وفي مجتمعاتنا بينما الصلاة لا تعطل آخر ما يسقط الصلاة وأول ما يسقط حينما يضعف إيمان المؤمن الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر لأن هذه الفريضة فريضة مكلفة وكما قرأنا في حديث الإمام الباقر عليه السلام في الحلقة السابقة لهذه الثنائية ثنائية الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر يكون في آخر الزمان قوم لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر انظر إلا إذا أمنوا الضرر يقبلون على الصلاة والصياة وما لا يكلمهم في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً قلنا إن أسمى الفرائض هذه الثنائية ثنائية الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عديدة هي الآيات المباركة التي تتحدث عن هذه الثنائية ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله انا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين القرآن الكريم يؤكد هذه الثنائية ثنائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها من أعز الثنائيات ومن أكبر الثنائيات ولأن تركها خطير يؤدي بالأمة إلى الضياع وإلى ان تكون الأمة الغثاء الأمة الشبح كما يعبر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وتبدأ هذه الفريضة من البيت من الأسرة من الأولاد مع الأسف يعني قد ترى بعض الآباء مثلا أو بعض الأمهات يهتمون بحذاء ولدهم ولا يهتمون بعقله ولا يهتمون بنفسه يعني إذا كان الحذاء يعني قليل فيه بعض الأمور أو قميص الابن هم لا يسمحون له بأن يذهب إلى المدرسة ولكن لا ينتبهون إلى عقله وإلى فكره وإلى نفسيته وإلى التي يقرأها والكتب التي يتداولها مع أصدقائه إلى رفقائه كذلك سل الإمام علي عليه السلام يوصي ابنه الحسن بقوله يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار يعني قبل أن تشتري البيت عليك أن تسأل من هم الجيران كذلك حينما تريد السفر عليك أن تسأل أولا من هم رفقاء السفر جاء رجل إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي يبكي بكاء مرا فقال له رسول الله ما لك تبكي قال نزلت هذه الآية وقرأتها يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار. شوف هذا الرجل يبكي بكاء مررا لأنه قرأ هذه الآية المباركة ورأى أنه من الصعب أن يجسدها في حياته أن يطبقها فراح يبكي فجاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله جلس عنده وهو يبكي وقال يا رسول الله أنا عجست عن نفسي كلفت أهلي يعني أنا لا أستطيع أن أدبر نفسي يعني. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا يعني من واجبك أن لا تقي نفسك فقط فحسب وإنما تحاول أن تقي أهلك من زوجتك من أولادك والوقاية طبعا تكون من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رسول الله أنا عجزت عن نفسي كلفت أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبك يعني يكفيك حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاغم عما تنهى عنه نفسك يسأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل قو أنفسكم وأهليكم نارا كيف أقيهم قال الإمام الصادق عليه السلام تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهاهم الله فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك انظر هذا الحديث الرائع يشخص لنا ويحدد لنا كيفية تربية الأولاد كيفية السلوك داخل البيت كيف نقي أنفسنا أولاً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 السبب الأساس في خروج الحسين عليه السلام هو احياء هذه الثنائية في نفوس وقلوب الأمة الإسلامية بعد أن ماتت هذه الثنائية ثنائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الإرادة الوحيدة التي كانت في كربلاء الإرادة الوحيدة التي دفعت الحسين عليه السلام لأن يغادر مدينة جده الرسول الأكرم ويخرج كذلك من مكة هي إحياء هذه الثنائية التي كادت أو ماتت في نفوس الأمة حتى بايعت الطاغية يزيد وعلى الإسلام السلام الحسين عليه السلام حينما جاءه والي المدينة وقال له مروان بايع يزيد فإنه أصلح لدينك ودنياك عجيب يعني مبايعة الطاغية يزيد أصلح للحسين في دينه ودنياه فقال الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بلية الأمة براع مثل يزيد ما معنى وعلى الإسلام السلام؟ يعني الإسلام انتهى حينما يكون ولي أمر المسلمين طاغية جبار متكبر يشرب الخمر ليل نهار إذا كان رب البيت في الدفي ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص ولهذا نجد الحسين عليه السلام خرج من أجل إحياء هذه الثنائية وتفعيل هذه الآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف